فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَكِذَّبُ أَصْنَامًا آلِهَةٍ إِنِّي أَرَىكَ وَقَوْمَكَ فِي غَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلِكُتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَلِكُتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوَحِّنِينَ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 فَلَقَالَ لَإِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَإِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ دَزْغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْلَبُ فَلَمَّا أَفْلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً حنيفاً وما أنا من المشرِّكين وحاجه قومه قالت حَنِيفاً وقد هدان وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَتِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ